بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الزهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا إن أمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بطيرا إنا هديناه الثبيل إما وإما للكافرين ثلاثة وأغلالا وسعيرا إن إِنَّ يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله اللَّهِ ويحجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام عزيلا ما اسيرا اننا نعبدكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا اننا 124. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم, ولقاهم نغة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا تكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا عليهم خطوفها عليهم وأتواب كانت وأتواب كانت طوارير طوارير من فضه واثواب كانت القوارير قوارير من فضة قدسه ها تقليرا فيها كاسا ميزاها ذان جديدا اينم فيها تتم ما